بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن القاعدة الثالثة والعشرون إرشادات القرآن على نوعين أحدهما أن يرشد أمرا ونهيا وخبرا إلى أمر معروف شرعا أو معروف عرفا كما تقدم والنوع الثاني أن يرشد إلى استخراج الأشياء النافعة من أصول معروفة ويعمل الفكر في استفادة المنافع منها وهذه القاعدة شريفة جليلة القدر أما النوع الأول فأكثر إرشادات القرآن في الأمور الخبرية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 بتفسير آية القرآن للعلامه عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وهذه القاعدة كما هو ظاهر تتعلق بإرشادات القرآن الكريم وأن إرشادات القرآن من حيث الجملة ترجع إلى نوعين النوع الأول إرشاد بفعل الأمر وترك النهي كما قال رحمه الله أن يرشد أمرا ونهيا وخبرا أن يرشد أمرا ونهيا وخبرا إلى أمر معروف شرعا أو معروف عرفا كما تقدم أي كما تقدم تفصيل ذلك وبخاصة في القاعدة التاسعة التي سبق أمرت معنا عند المصنف رحمه الله تعالى فهذا نوع من إرشادات القرآن والقرآن مليء بالأوامر والنواهي يأمر جل وعلا بما فيه صلاح العباد وفلاحهم في الدنيا والآخرة ويذكر ثواب ذلك وأجره ومنافعه في الدنيا والآخرة وينهى جل وعلا عن المحرمات والمعاصي والآثام ويبين عواقبها الوخيمة وآثارها الأليمة في الدنيا والآخرة على العصات ومختلف الاثام فهذا نوع من إرشادات القرآن الكريم إرشادات بالأمر والنهي والخبر والنوع الثاني من إرشادات القرآن أن, أن يرشد الله جل وعلا إلى استخراج الأشياء النافعة من أصول معروفة وهذا يحتاج من العبد لا اعمال الفكر وإجالة النظر والتأمل في بدائع مخلوقات الله سبحانه وتعالى وما فيها من الحكم والأسرار والكنوز قال ويعمل الفكر في استفادة المنافع منها في استفادة المنافع منها الله عز وجل دعى وأرشد عباده في القرآن إلى هذا العلم إلى هذا العلم العلم الذي يتعلق بالكون العلم الذي يتعلق بالكون واستخراج منافعه لأن الله سبحانه وتعالى سخر للعباد ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه وهيأ لهم الأسباب العقلية وكذلك الأسباب الصحية من حيث قوة الإنسان وقدرته وهيأ لهم أيضا الأسباب بالتسهيل والتيسير والتسخير للاستفادة من منافع الأرض ومنافع هذا الكون مما جعله الله سبحانه وتعالى مسخرا للعباد متاحا لهم أن يستفيدوا منه الفوائد العظيمة قال وهذه القاعدة أي بقسميها شريفة جليلة القدر وهي تتعلق بإرشادات القرآن قال أما النوع الأول فأكثر إرشادات القرآن في الأمور الخبرية والأمور الحكمية داخلة فيه داخلة فيه الأمور الخبرية أي ما يخبر به تبارك وتعالى عن نفسه وعن أسمائه وصفاته وعظمته وما يخبر تبارك وتعالى عن أفعاله الحكيمة وخلقه للمخلوقات وإيجاده للكائنات وتصرفه خفضا ورفعا قبضا وبسطا عطاء ومنعا وأوامره الحكمية أي ما اشتمل عليه القرآن من الأوامر وأعظم ذلك الأمر بالتوحيد والنواهي وأعظم ذلك النهي عن الشرك بالله فهذا كله داخل تحت هذا الباب إرشادات القرآن إرشادات القرآن أي إرشاداته العباد إلى ما فيه منافعهم في دنياهم وأخراهم ثم لم يفصل في هذه القاعدة لكونه سبق أن ذكر لها امثله في مواضع مما تقدم ولا سيما في القاعدة التاسعة على وجه الخصوص ذكر هناك أمثلة كثيرة يصلح أن يستشهد بها هنا ثم فصل في النوع الثاني نعم وأما النوع الثاني وهو المقصود هنا فإنه دعا عباده في آيات كثيرة إلى التفكر في خلق السماوات والأرض وما خلق الله فيها من العوالم وإلى النظر فيها وأخبر أنه سخرها لمصالحنا ومنافعنا وأنه أنزل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه ونبه العقول على التفكر فيها واستخراج أنواع العلوم والفوائد منها وذلك أننا إذا فكرنا فيها ونظرنا حالها وأوصافها وانتظامها ولأي شيء خلقت ولأي فائدة أبقيت وماذا فيها من الآيات وما احتوت عليه من المنافع أفادنا هذا الفكر فيها علمين جليلين أحدهما أننا نستدل بها على, على مال الله من صفات الكمال والعظمة وما له من النعم الواسعة والأياد المتكافرة وعلى صدق ما أخبر به من المعاد والجنة والنار وعلى صدق رسله وحقيه ما جاء به وهذا النوع قد أكثر منه أهل العلم وكل ذكر ما وصل إليه علمه فإن الله أخبر أن الآيات إنما ينتفع بها أولو الألباب وهذا أجل العلمين وأعلاهما وأكملهما والعلم الثاني أننا نتفكر فيها ونستخرج منها المنافع المتنوعة فإن الله سخرها لنا وسلطنا على استخراج جميع ما لنا فيها من المنافع والخيرات الدينية والدنيوية فسخر لنا أرضها لنحرثها ونزرعها ونغرسها ونستخرج معادنها وبركتها وجعلها طوع علومنا وأعمالنا لنستخرج منها الصناعات النافعة فجميع فنون الصناعات على كثرتها وتنوعها وتفوقها لا سيما في هذه الأوقات كل ذلك داخل في تسخيلها لنا وقد عرفت الحاجة بل الضرورة في هذه الأوقات إلى استنباط المنافع منها وترقية الصنائع إلى ما لا حد له وقد ظهر في هذه الأوقات من موادها وعناصرها أمور فيها فوائد عظيمة للخلق وقد تقدم لنا في قاعدة اللازم أن ما لا أن ما لا تتم به الأمور المطلوبة فهو مطلوب صواب العبارة أن ما لا تتم الأمور المطلوبة به فهو مطلوب إلا به ما لا تتم الأمور المطلوبة إلا به فهو مطلوب وقد تقدم لنا في قاعدة اللازم أن ما لا تتم به الأمور المطلوبة، أن ما لا تتم الأمور المطلوبة إلا به، فهو مطلوب. وهذا يدل على أن تعلم الصناعات والمخترعات الحادثة من الأمور المطلوبة شرعا كما هي مطلوبة لازمة عقلا، وأنها من الجهاد في سبيل الله ومن علوم القرآن. فإن القرآن نبه العباد على أنه جعل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وأنه سخر لهم ما في الأرض فعليهم أن يسعوا لتحصيل هذه المنافع من أقرب الطرق إلى تحصيلها وهي معروفة بالتجارب وهذا من آيات القرآن وهو أكبر دليل على سعة علم الله وحكمته ورحمته بعباده بأن أباح لهم جميع النعم ويسر لهم الوصول إليها بطرق لا تزال تحدث وقتا بعد وقت وقد أخبر في عدة آيات أنه تذكرة يتذكر به العباد كل ما ينفعهم يتذكر به العباد كل ما ينفعهم فيسلكونه وما يضرهم فيتركونه وأنه هداية لجميع المصالح هذا تفصيل من الشيخ رحمه الله تعالى لما يتعلق ب. النوع الثاني من إرشادات القرآن وعرفنا النوع الأول من إرشادات القرآن أي ما فيه من الأوامر والنواهي والأخبار عن الله وعن الدار الآخرة وغير ذلك من التفاصيل التي يداخله في جملة إرشادات القرآن والنوع الثاني والذي يعنيه الشيخ رحمه الله تعالى في هذه القاعدة إرشادات القرآن لما يتعلق بالتفكر في هذا الكون والنظر في آيات الله سبحانه وتعالى العجيبة من سماء وأرض وجبال وبحار وأنهار وأشجار وليل ونهار وشمس وقمر ونجوم وغير ذلك وهذه كلها آيات والله سبحانه وتعالى دعا عباده إلى النظر في هذه الآيات والتفكر قال جل وعلا افلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الارض كيف سطحت هذه كلها آيات دالة على عظمة مبدعها وكمال موجدها وعظيم قدرته وحكمته سبحانه وتعالى والقرآن مليء بالآيات التي فيها الدعوة إلى هذا النظر والتفكر في آيات الله سبحانه وتعالى وكثيرا ما ياتي عقب ذكر السماء وذكر الأرض وذكر الجبال وذكر الليل وذكر النهار كثيرا ما ياتي عقب ذلك إن في ذلك لايات إن في ذلك الآيات هذه المخلوقات كلها آيات دالة على عظمة الخالق سبحانه وتعالى هذا من جهة من جهة أخرى الله جل وعلا أخبر في القرآن أنه سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه يعني جعلهم طوع علوم العباد وعقولهم وسخر لهم الانتفاع سخر لهم الانتفاع من الجبل الأصم، وسخر لهم الانتفاع من الأرض، وسخر لهم الانتفاع من مخلوقات هي أقوى من الإنسان وأضخم وأكبر. سخرها له. هذه آية من آيات الله. الآن لما تنظر إلى الراعي ومعه القطيع من الغنم أو من البقر أو من الإبل والإبل أعجب ما يكون تجد الراعي الواحد. الضعيف الهزيل ومعه مئة أو أكثر وبيده عصا صغيرة ويشير بعصاه كل كل القطيع من الإبل يتجه إلى حيث يشير إليه ما الذي سخر هذه الابل. هذا التسخير وكذلك الجبال الصم الصلاب سخرها الله سبحانه وتعالى الإنسان سخر له الأرض كل هذه المخلوقات سخرها جل وعلا للإنسان في القرآن في مواضع منه إرشادات كثيرة إلى الاستفادة من هذه التي سخرها الله سبحانه وتعالى لعباده وأرشد الله العباد إلى الاستفادة منها ولهذا يقول الشيخ رحمه الله إذا تفكر العبد ونظر في هذه المخلوقات نظر في حالها اوصافها انتظامها لاي شيء خلقت فائدتها تفكر في هذه المنافع التي اشتملت عليها افادته افاده هذا الفكر امرين افاده هذا الفكر امرين افاده فائدتين عظيمتين الفائدة الأولى تتعلق بالإيمان بالخالق سبحانه وتعالى لانك كلما تاملت في هذه المخلوقات زادتك ايمانا بعظمة خالقها وكمال موجدها ومبدئها سبحانه وتعالى وأن كل هذه المخلوقات طوعا تدبيرا وتضخيرا سبحانه وتعالى وأنه جل وعلا هو القابض الباصط المعطي المانع المتصرف في هذا الكون ولهذا العبد صفى قلبه وأخذ يتأمل متفكرا في هذه المخلوقات من جهة عظمة خالقها سبحانه دعته إلى تكبير الله وتعظيمه وتمجيده وإجلاله والخضوع له سبحانه وتعالى ومالفة كماله في علمه كماله في حكمته كماله في خلقه كماله في تدبيره كماله في, في مشيئته في قوته في قدرته كل هذه الأمور تكون آثار لهذا النظر والتفكر قال رحمه الله أفاد هذا الفكر فيها علمين جليلين أحدهما أن نستدل بها على ما لله من صفات الكمال والعظمة وما له من النعم الواسعة والأياد المتكاذرة وعلى صدق الرسل حقية ما جاءوا به صدق الكتب المنزلة من الله سبحانه وتعالى هذه كلها يمكن أن يستفاد في الاستدلال لها بالنظر في آيات الله سبحانه وتعالى في هذا الكون العجيب من ليل ونهار وشمس وقمر ونجوم وجبال وأشجار وأنهار إلى غير ذلك كل ذلك دال على عظمة الخالق بل هذا الإنسان نفسه بما أودع الله سبحانه وتعالى فيه من عجائب وفي انفسكم افلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض انه لحق مثلما انكم تنطقون سنريهم آياتنا في الافاق وفي انفسهم في الافاق في هذا الكون الفسيح وفي انفسهم كم في الإنسان من الايات العجيبه والدلائل العظيمه على كمال الخالق سبحانه وتعالى فإذا هذا نوع يستفاد من هذا النظر وهذا التفكر في إرشادات القرآن الكريم النوع الثاني أو العلم الثاني المستفاد أننا نتفكر فيها ونستخرج منها المنافع المتنوعة تلك الأولى فائدة إيمانية وهذه فائدة دنيوية لأن الله سخرها لنا لنستفيد منها في دنيانا وإذا انتهت الدنيا انتهت هذه الاستفادة انتهت هذه الاستفادة يعني فائدة دنيوية تستفيد من الجبال من الأرض من الإبل من الخيل من هذه المخلوقات فوائد دنيويه والله سخر ما في السماوات وما في الأرض جميعا من أي سخره للإنسان قال أن نتفكر فيها ونستخرج أن نستخرج منها المنافع المتنوعة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 لنستخرج منها الصناعات النافعة فجميع فنون الصناعات كل ذلك كل ذلك داخل في هذا التصفير. إذا هذا نوع من إرشادات القرآن التفكر في هذا الكون وآيات الله سبحانه وتعالى العجيبة فيه ليكون هاديا العبد إلى نوعين من العلوم العلم الأول ما يتعلق بالله وصفاته وعظمته وكماله وصدق رسله وما جاء عنه سبحانه والنوع الثاني من العلوم أن نستفيد من خيرات هذه الأرض وما سخره الله سبحانه وتعالى واودعها فيها من أمور هي منافع للعباد تفيدهم في دنياهم وأخراهم نعم. القاعدة الرابعة والعشرون القرآن يرشد إلى التوسط والاعتدال في الأمور ويذم التقصير والغلو ومجاوزة الحد قال تعالى إن الله يأمر بالعدل قل أمر ربي بالقسط والآيات الآمرة بالعدل والناهية عن ضده كثيرة والعدل في كل الأمور لزوم الحد فيها وأن لا يغلو ويتجاوز الحد كما لا يقصر ويدع بعض الحق ففي عبادة الله أمر بالتمسك بما عليه النبي صلى الله عليه وسلم في آيات كثيرة ونهى عن مجاوزة ذلك وتعد الحدود في آيات كثيرة وذم المقصرين عنه في آيات كثيرة فالعبادة التي أمر الله بها ما جمعت الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول وما فقد فيه الأمران أو أحدهما فهي من الأعمال اللاغية هذه القاعدة الرابعة و والعشرون القرآن يرشد إلى التوسط والاعتدال التوسط في الأمور كلها والتوسط هو لزوم الأمر الوسط التوسط هو لزوم الأمر الوسط وكذلك جعلناكم أمة وسطة والوسطية هي تكون بمجانبة الغلو ومجانبة الجفاء لا إفراط ولا تفريط لا زيادة على المطلوب ولا نقصان وقصور عنه لا غلو ولا جفاء فالوسطية لزوم الحد المطلوب دون أن نزيد عليه ودون أن نقصر عنه ولهذا أرشد القرآن الكريم إلى الوسطية والاعتدال وحذر من ضد ذلك سواء بالزياده بالزيادة أو بالنقصان سواء بالافراط أو التفريط فكل من الأمرين يذم قصد الأمور ذميم أن يخرج الإنسان عن القصد من الأمور أمر يذم عليه العبد لأن العبد مطلوب منه أن يلزم الجاده التي أمر بلزومها فإن قصر عنها يذم على هذا القصور وإن تجاوزها وتعداها يذم على هذا التجاوز والتعدي فالوسطيه إنما تكون بلزوم الجاده السوية وصراط الله المستقيم دون غلو او جفاء ودون تقصير ودون زياده او تقصير قال رحمه الله مستدلا لهذه القاعدة ببعض الأدلة العامه قال الله تعالى إن الله يأمر بالعدل وقال تعالى قل امر ربي بالكفر وأيضا قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطة فالله عز وجل أمر بالعدل وعرفه الشيخ رحمه الله بقوله لزوم الحد فيها العدل في الأوامر لزوم الحد فيها أي الحد الشرعي المطلوب من العباد ولا يغلو وأن لا يغلو ويتجاوز الحد كما لا يقصر ويدع بعض الحق فالعدل في الأوامر بأن تفعل كما أمر بها دون زيادة ودون تقصير وهذه الوسطية والاعتدال الذي أمر الله سبحانه وتعالى به عباده في قول إن الله يأمر بالعدل وفي قول قل أمر ربي بالقصط والقصط هو العدل القسط هو العدل أن يأتي بالأمور باعتدال بدون غلو وبدون جفاء وكذلك قوله وقصد في مشيك القصد هو التوسط والاعتدال واقتصاد في سنة كما قال بعض الصحابه خير من اجتهاد في بدعه إذا اقتصد الإنسان في سنة بأن لزمها ولو كان أمرا قليلا خير له من أن يجتهد في أمور هي محدثة لا لا يثاب عليها بل يؤذر لأنه عليه الصلاة والسلام قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وما من أمر أمر الله سبحانه وتعالى عباده به إلا والناس فيه على ثلاثة اقسام كل الأوامر ما من أمر أمر الله عباده به إلا والناس فيه على ثلاثه اقسام الصلاة الصيام الحج البر الصلة الصدق الوفاء إلى غير ذلك كل أمر أمر الله سبحانه وتعالى العباده به الناس فيه على ثلاثه اقسام قسم أهل غلو وقسم أهل جفاء وقسم أهل توسط واعتدال وخير الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها خير الأمور الوسط والوسط هو الذي يلزم الأمر كما جاء فلا يزيد عليه فيكون غاليا ولا ينقص عنه فيكون جافيا بل يلزمه فيكون معتدلا متوسطا وهذا الذي طلب منا شرعا وأرشدنا إليه القرآن وأرشدنا إليه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أخذ الشيخ يعرض امثله على الاعتدال فبدأ أولاً بالعبادة عبادة الله قال ففي عبادة الله أمر بالتمسك بما عليه النبي صلى الله عليه وسلم في آيات كثيرة وما اتاكم الرسول فخذوه فليحذر الذين يخالفون عن أمره من يطع الرسول فقد أطاع الله إلى غير ذلك من الآيات فأمر بالتمسك بما عليه النبي صلى الله عليه وسلم في آيات كثيرة ونهى عن مجاوزة ذلك وتعد الحدود في آيات كثيرة تلك حدود الله فلا تعتدها جاء في آيات كثيرة النهي عن التعدي لحدود الله وتجاوزها قال وذم المقصرين عنها في آيات كثيرة وذم المقصرين المقصر هو الذي يفرط في, في الأمر فلا يفعله ويفرط في النهي بأن يرتكب أنهي ويقترفه فحذر الله سبحانه وتعالى من هذا وهذا وأمر بلزوم الجاده بدون زيادة أو تقصير، ومن أحسن ما يوضح به هذا المقام المثل العجيب العظيم الذي ضربه الله سبحانه وتعالى للعباد كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران يعني جداران وفي السورين أبواب مفتحة وعلى الأبواب المفتحة ستور مرخات وفي أول السراط داع يدعو يقول يا عباد الله ادخلوا الصراط ولا تعوجوا ومن جوف السراط داع يقول يا عبد الله لا تفتح الباب فإنك إن فتحته تلجه قال أما السراط فهو الإسلام وأما السوران فحدود الله وأما الأبواب المفتحه التي عليها ستور مرخاه فمحارم الله وأما الداعي الذي يدعو من أول الصراط فكتاب الله وأما الداعي الذي يدعو من جوف الصراط فواعظ الله في قلب كل مسلم إذن الوسطية التي تطلب من العباد هي أن يسير العبد في هذا الصراط صراط الله المستقيم ماضيا فلا يقصر ولا يتجاوز لا يقصر بترك الأوامر أو بفعل النواهي ولا تجاوز بتعدي حدود الله سبحانه وتعالى وما شرعه سبحانه وتعالى لعباده بل يكون لازما هذا الصراط مستقيما عليه ثابتا عليه إلى أن يتوفاه الله سبحانه وتعالى وهو راض عنه قال فالعبادة التي أمر الله بها ما جمعت الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول وما فقد فيه الأمران أو أحدهما فهي من الأعمال اللاغية لأن العبادة لا تقبل إلا بشرطين أن تكون لله خالصة وأن تكون للسنة موافقة فإذا التغى الشرطان أو التغى أحدهما لا تكون العبادة مقبولة والناس في هذين الشرطين تحقيقا او عدم تحقيق ينقسمون الى اربعه اقسام القسم الاول الذين اعمالهم جاءت على الاخلاص والمتابعه وهؤلاء هم خير الناس جعلنا الله جميعا منهم على الاخلاص والمتابعه الاخلاص للمعبود اعمالهم كلها لله خالصه وللسنه موافقه فهذا القسم الاول القسم الثاني من الناس عنده أعمال خالصة لله لا يبتغي بها إلا وجه الله سبحانه وتعالى لكنها محدثه ليست على شرع الله وليست من هدي الله مثل أناس يذكرون الله بأذكار محدثة أو أعمال مبتدعة الرأيت في جانب الاخلاص مخلصين لا يبتغون بهذه الأعمال وجه الله لكن الأعمال في نفسها ليست مشروعه ولا دليل عليها لا في كتاب الله ولا سنة نبيه عليه الصلاة والسلام فالإخلاص وحده ليس كافيا في قبول العمل لا بد مع كون العمل لله خالصا أن يكون لسنه النبي صلى الله عليه وسلم موافقة فإذا افتقد العمل موافقة السنة لم يقبله الله ولو كان خالصا لوجهه لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود على صاحبه غير مقبول منه هذا القسم الثاني القسم الثالث من عنده موافقة للسنة في العمل لكن أعماله لا تقع على الإخلاص لا تقع على الإخلاص فمثلا يصلي الصلاة المسنونه المشروعة لكن نيته في داخله وقرارة نفسه يريد بصلاته مراءة الناس يريد بصلاته الدنيا يريد بصلاته السمعة فهذه الصلاة وإن كانت في ظاهرها موافقة للسنة من حيث, من حيث الأركان الشروط الواجبات لكنها لا يقبلها الله سبحانه وتعالى من العامل لكونها لم تقع خالصة لوجه الله وفي الحديث القدسي يقول الله سبحانه وتعالى أنا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وسركة من عمل عملا يدخل تحت قول عملا الصلاة الصيام الحج الصدقة إلى غير ذلك كل الأعمال من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وسركة يعني إذا لم يجعل العمل لله وحده سبحانه وتعالى خالصا لم يقبله الله منه ولهذا قال الله سبحانه وتعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقال جل وعلا الا لله الدين الخالص هذا القسم الثاني من الناس من تأتي اعماله موافقه لكنها لا تقع لله سبحانه وتعالى خالصة القسم الرابع من فقد الأمرين في اعماله فاعماله محدثه وايضا لا يبتغي بها وجه الله اعماله محدثه ولا يبتغي بها وجه الله لا يتقرب بها لله سبحانه وتعالى وجميع الاقسام الثلاثه الأخيرة مردوده غير مقبولة من كان عمله خالصا غير موافق للسنة ومن كان عمله موافقا للسنه ليس خالصا لله ومن كان عمله ليس خالصا ولا موافقا للسنه كل هؤلاء الثلاثه لا يقبل الله اعمالهم وإنما يقبل سبحانه وتعالى من العمل ما كان خالصا لوجهه موافقا لسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه ولهذا قال الإمام الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى في كلمة عظيمة له في بيان قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال أخلصه وأصوبه هذا معنى أحسن عملا قال أخلصه وأصوبه قيل يا ابا علي وما اخلصه واصوبه قال ان العمل ان الله لا يقبل العمل حتى يكون خالصا صوابه قيل وما اخلصه واصوبه قال ان العمل لا يقبله الله سبحانه وتعالى حتى يكون خالصا صوابه إذا جاء العمل خالصا لله غير صواب على السنة لم يقبله الله واذا جاء صوابا على السنة وليس خالصا لله لم يقبله الله قال والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة قيل يا ابا علي وما أخلصه واصوبه قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة نعم. وفي حق الأنبياء والرسل صلى الله عليه وسلم أمر بالاعتدال وهو الإيمان بهم ومحبتهم المقدمة على محبة الخلق وتوقيرهم واتباعهم ومعرفة أقدارهم ومراتبهم التي أكرمهم الله بها ونهى عن الغلو فيهم في آيات كثيرة وهو أن يرفعوا فوق منزلتهم التي أنزلهم الله ويجعل لهم من حقوق الله التي لا يشاركه فيها مشارك شيء كما نهى عن التقصير في حقهم في الإيمان بهم ومحبتهم وترك توقيرهم وعدم اتباعهم وذم الغالين فيهم كالنصارى ونحوهم في عيسى في آيات كثيرة كما ذم الجافين لهم كاليهود حيث قالوا في عيسى ما قالوا وذم من فرق بينهم فآمن ببعض دون بعض وأخبر أن هذا كفر بجميعهم وهذا مثال ثان للوسطية التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها في القرآن المثال الأول وسطية في باب العبادة عبادة الله المثال الثاني الوسطية في حق الأنبياء الوسطية في حق الأنبياء والوسطية في حق الأنبياء بالإيمان بهم ومحبتهم وتوقيرهم ومعرفة أقدارهم ومنازلهم والاقتداء بهم واتباعهم والسير على منهاجهم والحذر من جانبي الغلو أو الجفاء فيهم هذه الوسطية التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها في القرآن ولهذا نجد ايات كثيرة في القرآن فيها الدعوة الى الايمان بالانبئة ومعرفة اقدار الانبياء وحقوقهم ومحبتهم واتباعهم ولزوم منهاجهم ايات كثيرة في هذا المعنى وايضا ايات كثيرة في القرآن فيها النهي عن الغلو في الانبياء وفي غيرهم وكذلك النهي عن الجفاء وكذلك النهي عن الجفاء والتقصير في حقهم بانتقاصهم أو انتقاص أقدارهم أو حقوقهم التي أوجبها الله سبحانه وتعالى على العباد فهذه هي الوسطية في حق الأنبياء ولهذا نلاحظ إرشاد نبينا عليه الصلاة والسلام إلى هذه الوسطية في حقه وحق غيره من الأنبياء في أحاديث كثيرة منها قوله عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله تأمل مختاره لنا عليه الصلاة والسلام قال فقولوا عبد الله ورسوله قال أهل العلم من يقول عبد الله ورسوله يلزم هذا الذي قاله عليه الصلاة والسلام وارتد إلى أن نقوله فإنه يؤمن يحدث عند العبد وسطيه عظيمة في هذا الباب عبد الله ورسوله اثبات هذين الأمرين في حقه العبودية والرسالة العبودية اثباتك لها أنه عبد لله خاضع مطيع مفتقر إلى الله منكسر لجناب الله محتاج إلى الله سبحانه لا غنى له عن ربه طرفة عين إيمانك بعبوديتي لله سبحانه وتعالى يخرج الإنسان عن الغلو فيه لأن العبد لا يعبد ولا يعطى شيء من خصائص الرب وصفاته فهو عبد عليه الصلاة والسلام قل إنما أنا بشر مثلكم ولما سئلت عائشة عنه عليه الصلاة والسلام في بيته كيف كان شأنه في بيته قالت بشر من البشر قالت بشر من البشر البشر لا يعطى أي شيء من خصائص الرب الخالق سبحانه وتعالى فالإيمان بأنه عبد يخرج, يخرج الإنسان عن الغلو في حقه صلوات الله والسلام عليه والإيمان بأنه رسول يخرج به العبد عن الجفاء في حقه صلى الله عليه وسلم لأن الرسول حق أن يطاع وأن يتبع وأن يسار على منهاجه وأن يقتفى اثره لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله فإذا إذا قال العبد كما وجه إلى ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام عبد الله ورسوله خرج في هذه الكلمة عن الغلو وعن الجفاء أما من ترك هذا وأخذ يغالي في حق نبينا عليه الصلاة والسلام يغالي في حق نبينا عليه الصلاة والسلام مثل ما ذكرت لكم سابقا من أمثل على ذلك كقول أحدهم في مدح النبي عليه الصلاة والسلام هو الأول والآخر والظاهر والباطن. قال هو الأول والآخر محمد هو الظاهر والباطن محمد مع أن نبينا عليه الصلاة والسلام في كل ليلة يأوي فيها إلى فراشه يقول متوسلا إلى الله متذللا له سبحانه وتعالى اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء ينام عليه الصلاة والسلام على شقه الأيمن ويضع كفه اليمنى تحت خده ويناجي ربه متذللا منكسرا بين يديه اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقضي عني الدين واغنني من الفقر هكذا كان يقول عليه الصلاة والسلام ثم يأتي بعض الغلات ويقول هو الأول والآخر محمد هو الظاهر والباطن محمد ثم بعضهم بعض هؤلاء الجهال إذا ذكر بأن هذه أسماء الله وأنها ثابتة في القرآن وثابتة في السنة في مناجات النبي عليه الصلاة والسلام حاولوا يتأولون بتاويلات متكللة يتأولون بتأولات متكلفة ما أنزل الله بها من سلطان مع أنهم أطلقوا هذه الأسماء على النبي صلى الله عليه وسلم مطلقة لم يقيدوها بالمعاني التي أراده لكن لما يناقشون يقول نحن نقصد كذا يبدأ يتكلف ما الذي أحوجك اصلا أن تعطي النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأسماء المخصصة بالله؟ حتى تذهب وتتكلف التأويل لهذه الأسماء بإخراجها عن معانيها أنا أقصد كذا وأقصد كذا وأقصد كذا ما الذي يحوجك ابتداءا أن تعطي هذه الألقاب أو هذه الأسماء المختصة بالله سبحانه وتعالى التي أمتدح الله سبحانه نفسه وأثنى على نفسه بها ثم تحملها على معاني تقول أنا أقصد كذا وأقصد كذا وأين تعظيم الإنسان لقول الله ولله الأسماء الحسنى وهذا يفيد الاختصاص فادعوه بها ودار الذين يلحدون في أسماء سيجزون ما كانوا يعملون فإذا المطلوب من العبد تجاه نبينا عليه الصلاة والسلام وعموم الأنبياء أن يكون وسطا لا غاليا ولا جافيا الغلو مذموم والجفاء مذموم الإفراط مذموم والتفريط أيضا مذموم وخير الأمور صاطها لا تفريطها ولا إفراطها ومثل المصنف رحمه الله فيما يتعلق بالوسطية في حق الأنبياء بعيسى عليه السلام عيسى انقسم الناس فيه لثاة قسم غلو في حقه وقالوا هو الإله أو قالوا ابن الإله أو قالوا ثالث ثلاثه هؤلاء الغلات في حق عيسى عليه السلام وقسم آخر كانوا في حق عيسى عليه السلام جفات في أشد الجفاء وأخبحه فقالوا والعياذ بالله إنه ابن بغي قالوا إنه ابن بغي وهؤلاء اليهود والاولون هم النصارى وكل من المقالتين في حق عيسى مذمومه غاية الذنب من غلوا فيه فجعلوه إلها أو ابن إله أو ثالثة ثلاثة وكذلك من جفوا في حقه وقالوا تلك المقالة الجائرة التي قالها اليهود قاتلهم الله أن يؤفكون والوسط في حق عيسى عليه السلام أنه كلمة الله القاها في مريم وروح منه وروح منه أي من الأرواح التي خلقها الله سبحانه وتعالى ومثله مثل أبناء آدم عموما إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب القول فيه كالقول في ذريه آدم بشر من ذريه آدم من ذريه آدم عليه وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام فهذه الوسطية في حقه كلمة الله أي كان بالكلمة ليس هو نفس الكلمة وإنما كان بالكلمة إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فعيسى عليه السلام قيل في حقه كلمة الله لأنه بالكلمة كان قال الله كن فكان وروح من, أي من الأرواح التي خلقها الله سبحانه وتعالى وأضاف الله عز وجل هذه الروح إلى نفسه سبحانه وتعالى إضافة تشريف وتكريم فهذا القول الوسط في حق عيسى عليه السلام ولهذا جاء في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال حديث عبادة بن الصامت من شهد ان لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل هذا هذا الاعتدال والتوسط في عيسى عليه السلام وهذه الوسطية هي التي تطلب من المسلم وجه اليها القرآن الكريم في عموم الأنبياء أن يكون العبد مع أنبياء الله عموما وسطا لا غلو ولا جفاء نعم وكذلك يتعلق هذا الأمر في حق العلماء والأولياء يجب محبتهم ومعرفة أقدارهم ولا يحل الغلو فيهم ويعطاؤهم شيئا من حق الله وحق رسوله الخاص ولا يحل جفاؤهم وعداوتهم فمن عاد لله وليا فقد بارزه بالحرب أيضا هذا باب من التوسط الذي أرشدنا الله عز وجل إليه في القرآن أن نتوسط في حق العلماء وفي حق الأولياء أن نتوسط في حق العلماء وفي حق الأولياء وأن يكون تعاملنا مع العلماء ومع الولاية من يظهر عليه الصلاح والديانة والاستقامه أن نكون في حقهم وسط لا غلو ولا جفاء الوسطية في حقهم أن نعرف قدرهم أن نعرف مكانتهم أن نعرف فضلهم أن نعرف علمهم عبادتهم صلاحهم أن نحبهم أن نحترمهم أن نتأدب معهم هذه الوسطية وأن نحذر من الغلو في حقهم فلا نعطي عالما من العلماء ولا أيضا وليا من الاولياء شيئا من حقوق الله سبحانه وتعالى ولا شيئا من خصائص الله وكثيرا ما يدخل عند الطرقيه الغلو في الأولية بإعطاء الأولية والإضفاء عليهم أمورا هي من خصائص الله وحده كعلم الغيب والتصرف في هذا الكون والتدبير لهذه الكائنات والتسخير لها والهدايه والاضلال والعطاء والمنع الى غير ذلك نجد من يغلون في حق الاولياء يعطونهم امورا هي من خصائص الله سبحانه وتعالى ومن حقوقه جل وعلا على عباده مثل اقبال عدد من الطرقية على قبور الأولية أو حتى القبور المزعومه لأولية ولا يدرى هل هي قبور أولية أو ليست كذلك فتراهم عاكفين عليها متذللين أمامها خاضعين راجين طامعين إذا مرض أحدهم فزع إلى القبر وإذا قلق فزع إلى القبر وإذا اهتم فزع إلى القبر ولجأ إلى مقبور لا يملك لنفسه عطاء ولا منع فضلا عن أن يملك شيئا من ذلك لغيره هذا كله من الغلو الذي ذمه الله سبحانه وتعالى وحذر منه أشد التحذير وايضا في حق الأولياء والعلماء يجب أن نحذر من الجفاء لا يكون الإنسان جافيا سيئ التعامل معهم سيئ الخلق بل يكون معتدلا متوسطا وخير الأمور مع العلماء والأولياء التوسط والاعتدال لا غلو في حقهم ولا جفاء لا غلو في حقهم بأن يعطون من خصائص الله أو من خصائص الأنبياء التي خاصة بالأنبياء ولا أيضا يتعامل معهم بالجفاء كل هذا يذم ويجب أن يحذر منه أشد الحذر فهذه الطريقة الوسط العدل في حق العلماء والأولياء في حق العلماء والأولياء نعم وأمر بالتوسط بالنفقات والصدقات ونهى عن الأمساك والبخل والتقتير كما نهى عن الإسراف والتبذير هذا أيضا من جانب من أمثلة القرآن في الدعوة إلى الوسطية التوسط في النفقة بين الإسراف وبين التقتير قال جل وعلا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما قواما أي وسط وهذا هو المطلوب من العبد أن يكون في النفقة قواما أي وسطا لا لا, لا مبدر ومسرف ولا أيضا مقتر ومضيق بل يكون وسطا بين ذلك والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما فهذا أيضا من الوسطية في النفقة والعطاء أن يكون الإنسان وسطاء وأمر بالقوة والشجاعة بالأقوال والأفعال ونهى عن الجبن وذم الجبناء وأهل الخور وضعف النفوس كما ذم المتهورين الذين يلقون بأنفسهم وأيديهم إلى التهلكة نعم. وأمر وحث على الصبر في آيات كثيرة ونهى عن الجزع والهلع والسخط نعم. كما نهى عن التجبر وعدم الرحمة والقساوة في آيات كثيرة نعم. وأمر بأداء حقوق من له حق عليك من الوالدين والأقارب والأصحاب ونحوهم والإحسان إليهم قولا وفعلا وذم من قصر في حقهم أو أساء إليهم قولا وفعلا كما ذم من غلا فيهم وفي غيرهم حتى قدم رضاهم على رضا الله وطاعتهم على طاعة الله وأمر بالاقتصاد بالأكل والشرب واللباس ونهى عن السرف والترف كما نهى عن التقصير الضار للقلب والبدن وبالجملة فما أمر الله بشيء إلا كان وسطا بين خلقين ذميمين تفريط أو افراط هذه أيضا مزيد من الأمثلة على الوسطية التي أرشد إليها القرآن الكريم والقرآن يرشد في كل أمر إلى أن يكون العبد وسطا وسطا بين الإفراط والتفريط، أو الغلو والجفاء، أو الزيادة والتقصير وذكر الشيخ أمثلة مثل ما يتعلق بقوة الإنسان وشجاعته أن يكون في هذا الباب وسطا فيكون قويا وشجاعا في أقواله وأفعاله وأن لا يكون أيضا جبانا فالله مدح القوة والشجاعة وذم الجبن والخور وضعف النفس وكذلك ذم التهور الذي يلقي صاحبه بنفسه إلى التهلكة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وبعض الناس لخروجه بجانب الشجاعة عن حدها يدخل في جانب القاء نفسه إلى التهلكة وهذا من التجاوز للحد في باب الشجاعة التي أمرنا بها شرعا والقوة التي أمرنا بها شرعا ووجهنا إليها كذلك حتى على الصبر ونهى عن الجزع حتى على الصبر ونهى عن الجزع والهلع والسقط كما نهى عن التجبر وعدم الرحمة والقساوة في آيات كثيرة فتجد دين الله عز وجل وسط في, في هذه الأبواب كلها أيضا فيما يتعلق بحقوق الوالدين حقوق الأقارب حقوق عموم الناس دين الله سبحانه وتعالى وسطا في ذلك كله يدعو إلى الإحسان لهؤلاء جميعا بالقول والفعل ويحذر من الغلو في هؤلاء وأيضا يحذر من الجفاء وفي أمر الاقتصاد أيضا بالأكل والشرب واللباس جاء الإسلام بالوسطية نهى عن السرف والترف كما نهى عن التقصير الضار بالقلب والبدن قال الشيخ رحمه الله في خاتمة هذه الأمثلة وبالجملة فما أمر الله بشيء إلا كان وسطا بين خلقين ذميمين إلا كان وسطا بين خلقين ذنبين تفريط أو إفراط وكل من التفريط والافراط مذموم ويجب على العبد في كل الأمور التي أمره الله سبحانه وتعالى بها أن يحرص على أن يكون على الجاد التي هي الوسط ويحذر من أن يغلو بالزيادة ولا أيضا يقصر بالجفاء فيكون وسطا وابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه العظيم غاثة اللهفان من مصائد الشيطان ذكر مكر الشيطان بالإنسان في هذا الباب وأن الشيطان يشام القلوب إذا وجد الإنسان حريصا على الأوامر ولزومها يدخل عليه من جانب الغلو وإذا وجده يميل إلى الإهمال دخل عليه من جانب التفريط. فينظر إلى ماذا يميل الإنسان إليه إن كان يميل للتمسك شدد عليه في هذا الباب إلى أن يدخله في جانب الغلو وإذا وجدوا يميل إلى الإفراط والتهاون دعاه إلى التساهل إلى أن يدخل في جانب التقصير وذكر رحمه الله امثله جميلة جدا وكثيرة ومن المفيد جدا ليطالب العلم أن يطلع عليها في كتاب غاثة اللهفان مصائد الشيطان ذكر أمثلة كثيرة جدا لأوامر مثل الطهارة مثل الصلاة مثل بر الوالدين حقوق بقية الحقوق يذكر أمثلة ثم يذكر أن الناس فيها على ثلاثة اقسام ويوضح ما هي الوسطية وما الغلو وما الجفاء بعرض جميل شيق نافع مفيدا للغاية لطالب العلم انصح بمطالعته في كتاب غافة اللهفان من مصائد الشيطان للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ونكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه أجمعين نعم الله خيرا وبرك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين يقول السائل أشار فضيلتكم إلى أن الله أمر بالقسط وهو العدل لكن هناك آية في سورة الجن يقول فيها تعالى واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا فما معنى القاسطين القاسط هنا ليس هو القسط الذي هو لزوم العدل قال الله عز وجل ونضع الموازين القسطة القصة عن العدل القسط هو العدل أما القاصطون هنا المراد بهم المتجاوزون المعتدون فكانوا لجهنم حطبا الذين تجاوزوا وتعدوا الحدود التي أمرهم الله سبحانه وتعالى بلزومها فهذا قاصط أي مائل عن الحق عادل عنه نعم يقول فضيلة الشيخ هل الشيطان يجرؤ أن يقول لأحد في المنام أنا رسول الله نعم يجر أن يقول ذلك لكنه لا يستطيع أن, أن يأتي على صورة الرسول عليه الصلاة والسلام للحديث قال فإن الشيطان لا يتمثل بي هذا الذي نفاه عليه الصلاة والسلام قال فإن الشيطان لا يتمثل بي لكن كون الشيطان يأتي في المنام ويقول أنا رسول الله على صورة أخرى غير صورة الرسول هذا يحصل كثيرا بل أعظم من ذلك أعظم من ذلك كما ذكر أهل العلم وذكروا في ذلك قصصا وأخبارا وأشرت إلى واحدة منها بالأمس وهو أن يأتي في المنام ويقول أنا الله يأتي الى الشخص في المنام ويقول أنا الله ومثل هذا حصل لاحد العلماء كما أشرت إلى ذلك بالأمس وراء في منامه نورا عظيما على عرش على عرش عظيم وقال انا ربك وقال انا ربك قد أحللت لك ما حرمت على عبادي قد احللت لك ما حرمت على عبادي فلما سمع هذه الكلمه قد احللت لك ما حرمت على عبادي تيقن أن هذا الكلام لا يصدر الا من شيطان شيطان يريد أن يمكر بالانسان، فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فتبدد هذا النور كله تعود بالله من الشيطان فتبدد ذلك النور فالشيطان قد يأتي للانسان ويقول انا الله في المنام قد يأتي ويقول انا الرسول لكنه لا يستطيع إطلاقا أن يأتي على صوره النبي صلى الله عليه وسلم ولأجل هذا مر معنا أن الصحابة رضي الله عنهم إذا قال لهم قائد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقولون له رأسا صف لنا من رايت صف لنا من رايت يعني أذكر لنا صفة الشخص الذي رأيت في المنام فإذا كانت الصفه التي راها في المنام مطابقة لصفة النبي عليه الصلاة والسلام لصفة النبي صلى الله عليه وسلم التي عرفها الصحابة وأثبتوها ومرت معنا في كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الترمذي رحمه الله تعالى فإنها فإنه يكون قد راه مثل ما قال من رآني في المنام فقد راني لكن بشرط ماذا أن يكون رآه بصفته عليه الصلاة والسلام المعروفة أما أن يرى شخصا بصفة أخرى غير صفة النبي عليه الصلاة والسلام المعروفة الثابتة فهذا لا يكون رأى النبي عليه الصلاة والسلام وإنما رأى شيئا آخر وإن قال له ذلك الذي راه في المنام إنه رسول الله وقد يأتي أيضا يقول أنا أبو بكر يقول أنا عمر يقول أنا عثمان قد ياتيه في المنام ويقول له ذلك وكثيرا ما يأتي الشيطان في, في هذا المقام للجهال اناس لا يعرفون صفة النبي ولا يعرفون هذه السنن لكن الذي أكرمه الله بالعلم الذي أكرمه الله بالعلم ومنع عليه وحصن بالعلم وعرف هذه القواعد وعرف هذه الضوابط الشيطان يعلم أنه لا سبيل له على على شخص حصنه الله, حصنه الله بالعلم ولهذا اقرأ قول الله تعالى والسفز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرور إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان الآن إذا نام الإنسان وقد نام على طهارة وقرأ آية الكرسي وجاء بالمعوذات وجاء بالأذكار الشرعية الثابتة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه الشيطان إلى أن يصبح لكن يأتي, يأتي جهال وينام على غير طهارة مثلا وعلى غير ذكر الله وربما أيضا فاتح له موسيقى أو له وربما أيضا ما صلى العشاء، وربما قارف بعض المعاصي وإذا أصبح يأتي للناس يقول البارحة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام والله يا إخوان امس رايته في المنام يعلف ايش رأيت في المنام صف من رأيت يا مثل ما قلت لكم بالأمس قال, قال له الشيخ صف لي من رأيت قال رأيت الواحد لابس كرافته وحالق ذحيته ايش الكلام هذا هؤلاء الجوهال هكذا يدخل عليهم الشيطان ويتلاعب بعقولهم تناعبا عجيبا لكن إذا كان, إذا كان الإنسان على علم وعلى بصيرة وعلى قواعد وضوابط علمية مؤصله فمثل هذا لا يجد الشيطان له طريق عليه، ولا يجد لأن الله سبحانه وتعالى حماه بذلك. أما الجهال يكثر، يكثر يعني يكثر فيم كثير جدا مثل هذا الكلام. تجد نام ما صلى العشاء، نام ولم يصلي العشاء فريضة الله ما صلىها، أو صلىها في البيت، أو صلىها ب ب ب ب بكسل. ياتي للبيت ما, ما يحافظ على أذكار ولا ثم ينام وإذا أصبح يأتي يقول البارحة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام هذه كلها من الأمور التي يمكر من الشيطان بالجهال والعوام وأيضا أصحاب البدع والأهواء أذكر مرة وقع في يدي كتاب وأذكر لكم ذلك للعبرة وقع في يدي كتاب في الأذكار وفتحت الكتاب وبدأت أقرأ في الأذكار الموجودة فيه وأنا أنظر في, في, في هذه الأذكار وأقول سبحان الله من في المسلمين يقبل هذا الكتاب ولا أكاد صدق أن مسلما يرى هذا الكتاب أو أن يذكر الله بهذا بهذه الأذكار الموجودة في الكتاب لأن فيه عبارات ركيكه جدا وطلاسم وأشياء غير مفهومة وكلام يعني غث فكنت يعني أقول في نفسي من يمكن أن يقبل هذا الكتاب ويقرأه ثم مضيت أنظر في الكتاب حتى وصلت إلى آخر الكتاب لما وصلت إلى آخر الكتاب وإذا بالمؤلف يقول لما فرغت من تأليف هذا الكتاب فردت في نشره وأخذت وقتا وأنا أقدم رجل وأخر أخرى في نشر هذا الكتاب وليلة من الليالي نمت وإذا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتيني في المنام ويقول لي يا فلان لماذا تؤخر نشر الكتاب ويأتيني في نفس المنام بعده بقليل أبو بكر الصديق ويقول لي يا فلان ليش تأخر طبع الكتاب ويأتيني عمر وليش تأخر الكتاب يقول وجدتني مضطر أن أذهب من الصباح إلى المطبعة وأقدم الكتاب الشيطان لما وجد متردد في طبع الكتاب ونشره جاء في المنام وقال له أنا رسول الله وقال له الكلام هذا لكن لو سألتها صف لي من رأيت تجد الصورة التي راه في المنام غير صورة النبي عليه الصلاة والسلام وغير صورة ابو بكر وغير صورة عمر ولا يعرفوا أصلا اوصاف هؤلاء ولهذا يمكر الشيطان بالجهال من جهة وبأصحاب البدع حتى يثبتهم في بدعهم ويجعلهم يبقون على البدع التي هم عليها ويستمرون عليها فيمكر بهم مكرا كبارا عجيبا حتى يبقون مستمرين على تلك البدع بمثل هذه الحيل الشيطانية التي نسأل الله عز وجل لنا جميعا أن يعيدنا من الشيطان الرجيم وأن يهدينا صراطا مستقيما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن يسلك بنا صراطه المستقيم وأن يعيدنا من سرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمسايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه غفور رحيم جواد كريم والله أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين جزاكم الله خيرا سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استفرقتوري